عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ذا عند المجاوزة بالليل أشاغل أضواء الطريق عندما أصل إلى مستوى العربة التي أتجاوزها وذلك لتفادي إبهار السائق الآخر بنعكاس الضوء عن طريق المرآة العاكسة